بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنسى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 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد. ترونها ثم استوى على العرش بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش وتغر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وتقر الشمس والقمر كل يجهي لأجر متما يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يبصر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها وعاتها وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها يُغشّي الليلَ نَهَارٌ يُغشّيَ ليلًا نَهَارٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ بِنَظَرٍ فِي ذَلِكَ تَرَوْنَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَذَهَبٌ وَفِيهِ الْأُوبَاقُ قِطَاعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وزرع ونخيل بعضها على بعض في الأكل يسقى بلاي واحد ونقدر بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآكل لطوم يعقلون من الله في ذلك أعجب فأعجب قلهم أ إذا كنات رابا في خلق جديد وإن أعجب فأعجب قلهم أ إذا ترابا رابا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأعلان في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالد. قبل الحسنات وقد خلت من قبله ملماذلا، ويفزعون لك بالسيئة قبل الحسنات وقد خلت من قبله المذلا، وإن رَبُّ لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإنا ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإنا ربك لشديد القاب، وإنا. يا رب بك لا شادي جل القار ويكون للذين كفروا لؤ لا عليه ايات من ربه ولا الذين ذي كفروا dan <susuruh> وَيُنْزِئُ اسْحَابًا ثِقَالًا غُرُفًا يَرْسِلُونَهَا عَلَىٰ قِسْمَةٍ مَّقْدُورَةٍ وَرَسَمَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ مَّوْعِدًا وَيُنْزِئُ اسْحَابًا هو عبد بحمده والملائكه تصمفون من خيفتي ويرسلوا وواعق ويردبه نحمد بحمده وامن فَسَيُصِيبُ بِهِمْ مَن يشاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَوَعَادَ فَأَصَابَهُمُ الْعَذَابُ مَن أَرَادَ في الله وهو سديد للمحال، وهم جادلون في الله وهو سديد للمحال، له دعوة للحق، له دعوة للحق. والذين يدعون من دونه لا يستذيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء فَإِلَهُهُ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَّابٌ فَهَيِّهِ إِلَّا مَائِي يَرْغَظُ هُوَ مَا هُوَ of you. وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الله. قُلِ والأرض اللَّهُ ۖ أَمْ نَحْنُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ ولا ضر <تصفيق> من أبا استغلتم من عَمَّ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ كُنْتَ تَسْمُوَ الْغُلَامُ وَالنُّومُ أَلْهِيَ سَرَى أَهْلَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْمُوَ الْغُلَامُ أم جعلوا لله سركاء خلقوا كخلقه فتتابه الخلق عليه أم جعلوا لله سركاء خلقوا كخلقه فتتابه الخلق وهو الواحد القهار كل يوم قارق كل جيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فساء أوديت بقدرها، أظلم لها فسالت أوديت بقدرها، فسالت أوديت بقدرها فح. كما لَنْ تَيْلُ زَبَدَ الرَّاضِيَةُ فَتَرَادَتْ أُوْلِي الْقَدْرِ هَادَةً كَمَا لَنْ تَيْلُ زَبَدَ الرَّاضِيَةُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِزِغَاضٍ أحذات أو متاع زبد مثله قرن مارق ذو نار في النار ترى أحذات أو متاع زبد مثله كذلك يب قربوا الله الحق والباطل كلا يقربوا الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فالأزبد فيذهب جفاء. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُسُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُسُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْسَادِ كرايا بحربوا الأذان، للذين استجابوا لربهم الحسن، للذين استجابوا لربهم الحسن، والذين لم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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس النهاد وبئس أَذَمَن يَعلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَغْمَى أَذَمَن يَعلَمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَا نُورِ وَأَعْمَى مَنَّ مَا تَفَكَّرُوا أُولُ الْأَلْبَابِ مَنَّ مَا تَفَكَّرُوا الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ الذين يغطون بعهد الله ولا ينصدون الهتاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويختون ربهم والذين يفعلون ما أمر الله به أن ينتلو يخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون يوم الحساب ويخشون رب ويخابون فيهم عن حتاب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا بتغاء وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ شِرَّهُ وَعَلَامِيَةٌ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ كَمَا رزقناهم في الظل وعليهم هو يدرون بالحسنات 100 اولاء ان لهم عقبا وبعض المؤمن ما رزقناهم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد نساقه ويقطعون ما أمر الله به ما أمر الله به أن ينفل ويقصعون ما أمر الله به أن ينفل ويفسدون في الأرض ويقصعون ما أمر الله أولئكَ لا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَمَّةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّابَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هُوَالَّذِينَ كَلَهُمْ إليه من أناب وَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يُبْدِلُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذي حاتفوا بالهم وحسن ما أب الذين آمنوا وعملوا وَالْحَاتِفُوا بَلَهُمْ وَحُسْنُ مَا أَبْرَكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَالْحَاتِفُوا بَلَهُمْ وَحُسْنُ مَا أَبْرَكَ كَذَلِكَ أُرْسِلْنَاكَ فِي قد خالت من قدرها أمم، كذلك أرسلنا كثير أمم، قد خالت من قدرها أمم، قد خالت من قدرها أمم كذلك أرسلنا كثير أمم قد خالت من قدرها أمم قد خالت أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك قد خلت من قبلها قتلو عليهم الذين أوحنا إليك وهم يكفون ذو أحمد. قتلو عليهم الذين أوحنا إليك وهم يكفون الرحمن قل هو ربنا وإليه متاب لا إله إلا هو عليك واشكرت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الغبال أو قصر به الأرض أو كل ما به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قصعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعاً، أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهْدً مَا سَجَنِيعَ أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَجْعَلُ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم أَصَنَّوا قَرِيَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْذِيَ وَعْدُ اللَّهِ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْ يا وعد الله ولقد اتهزئ رسل من قبلك فأمليت للذين كسروا ثم أخذتهم ولقد اتهزئ بالرسل للذين كفروا ثم أورتم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب أس هو قائم على كل نفس بما كسبت أَبَمَنْ هُوَقَائِهُمْ عَلَى كُلْ نَفْتِ إِنْهُمَا كَتَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كُلْ سَمُّوهُمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كُلْ سَمُّوهُمْ أن تُنَبِّئُنه بما لا يَعْلَمُ في الأرض أو بظاهر من القُدُّ. أن تُنَبِّئُنه بما لا يَعْلَمُ في الأرض. إِنَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا مَسْكُونُهُمُ النَّارُ وَغَضَبٌ عَلَى الدَّالِّينَ مَا يَرْجُونَ إِلَّا الْمَوْتَ وَمَا يُكَذِّبُ بِالدِّينِ إِلَّا كُلُّ ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب وَلَعَذَابٌ آخِرَةٌ أَشَدُّ قَلَعَذَابٌ آخِرَةٌ أَشَدُّ قَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ مثال الجنة التي وَإِذا مَتَكُون مثال الجنة التي وَإِذا مَتَكُون تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارِ تَدْرِي يُرَادُ أَن أَرَاهُ وَكُونُهُ دَائِمٌ وَظِلُّهَا كُنْتُ لَهَا جَائِرٌ وَظِلُّهَا إِنْ تَعْقُبَنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا يُنَادَوْنَ سُبْحَانَ الَّذِي اتَّقَوْا يَا أَيُّهَا الْكَافِرِينَ مَا أَدْرَاكُمْ أَنَّ النَّاسَ يَشْتَرُونَ بِالْآخِرَةِ الدَّنْيَا وَأَنَّ اللَّهَ لأحزاب من ينكر بعضه ولأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أسرت Boom, mm boom, -hmm. boom. the